んー、あ<音>ー<楽>、あー、あー、あー、あー、あ شعور حبك ذ ا ب في روحي وحل حول د ي ا ج ي صرفت العمر بالاهوال لحظه بقربك يا عديل الروح لحظه إ ذ ا فلت من عينيك لحظه على ليل الهوى بكهرب وشاي